هتافون اليوم ولائي هتافون اليوم ولائي باسمك يا حسين باسمك يا حسين باسمك يا حسين, باسمك يا حسين بِسْمِكَ يَا حُسَيْنٌ حِسَابُنَا هِسَابُ الْيَوْمَ وَالْعَايَا حطافنا <تعفونا> اليوم والعياء حطافنا <تعفونا> اليوم والعياء ما ترد السلاح وانزح في عرصة الدماء اللي فعل النزال ترد السلاح وإن صح حالك في عرصات اجتماع أليت لنسعال ورام الكفاح أن يقتل المنى كيف شل كل الورد لا يزال حسين الذي أضنىه الإغتيال لا ناصيرا له أفديك بالوصال فيا سيدي لابد من نزال يشفى به الصدى اِنَّ الْرَيْدَ زُولَانَ فَيَا سَيِّدِي اِحْلَابُ الدَّى مِنْ نِزَانَ يشفى به صدى إن الصدى زلال سبا ليث موتا في أومية هاتي ضاربات سيف حيذرية ناحى السيف في كل سرية يا لعنى جهاد شبل الهاش مياه بعد الموت في كل سرية يجنل الرزايا هاتي علاوية فر القوم من كبه ساخية دي الموت في كل قضية ناحت اجلاه اميه من سيفي علين دين نفسي الابيه مدسل سيفه خرت على الدارة سجد تسلدي اوضع له دورة هذا حسين جذلان كبّره مذهب شبّره موتان توزره وإن شال سيفه لا يعرف الكاره ومصف سمّه في أجمع وراء الليل حذر فيه انت صدره والشمس كون ورات والكون اغبارا هي تافون اليوم ولا ايا هي تافون اليوم والعليها باسمك يا حسين باسمك يا حسين باسمك يا حتافنا حتافون اليوم ولا علينا حتافون اليوم ولا علينا قال النزال ببربيه ان جاروف وان عن سيبهم داروا أبال النساء به ضرب به هنجارو عن سيفه الضروب فتلع يطال فان كبت الصصور وان جرت الحتوب وان صفت السيو عفصيان الاسد الكشوب وامره المخم من بطشه من بطشة الجلوف رماح طوال وفتنة الطفوف أهوت بك السيوف وجرحك الذروف لاحت لاحت أسياطون بدارة وأحمرت الصحارة والبدن تورى المظلوم قد أذهل حزنا بصيحات رنى للأكبر حنى كب السبط يكبو في الدراب يمشي في غادم في انتحاب آهين آه يا حبيبي اني في لظوب واهني الغريب انك باب البكاء ولا يذو جزيره فنهار مدعا يبكي المعفار صوب النور محدد للبعدي را بالصدر لو والواجد صوتيره والقلب حمره تصبت على انواره والس يض ضاني في هل يعرفوا بنا هو وضيل ذافون اليوم ولايا اذافون اليوم ولايا باسمك يا حسين باسمك يا حسين باسمك يا حسين